لذلك خير نعم اي نعم الضابط فيها كل صفات مسماها بالنسبه الينا ابعض واجزاء هذا الضابط كل صفات انتصب لها بها مسماها بالنسبه الينا ابعض وأجزاء تسمى صفات خبريه لانه لأنها لم تثبت إلا للخبر فالعقل لا يدركها ولا يعرف أنها من الكمال أو من الكمال لكن الخبر هو لي الفتاة قال المؤلف فكل ما قد جاء لني فثابت من غير ما تمثيل هذه قاعدة نافعة كذا الصفات لا معدلان نشعر فكل ما قد جاء في الدليل فثابت كل ما جاء في الدليل فثابت ولكن ما هو الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله عز وجل الدليل الذي يعتمد عليه في صفات الله هو الأثر فقط عند أهل السنة والجماعه الأثر المتمثل في أمور ثلاثة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة حطوا بالك. هذه مصادر التلقي بالنسبة للصداد عند غير اهل السنة وجماعة الدليل المعتمد عليه في هذا الباب هو العقل هو العقل وهذا مذهب الاشاعره فيقولون ما اقتضى العقل إثباته أثبتناه وإن لم يوجد في كتاب السنة، وما اقتضى العقل نفيه نفيناه وإن وجد في كتاب السنة، وما لا يقتضى العقل إثباته ولا نفيه فأكثره نفاه لعدم الدليل المثبت وبعضهم توقف فيه لعدم الدليل المثبت والنافي حطبها من الآن اذن كل ما جاء في الدليل فثابت ولكن ما هو الدليل الدليل عند اهل السنه والجماعه ثلاثه اشياء الكتاب والسنه واقوال الصحابه هذا الدليل عند اهل السنه والجماعه لا دليل رابع اما عند غير اهل السنه والجماعه عند اهل البدع كالاشاعر والمعتزله والجهميه وغيرهم فالدليل هو العقل الدليل هو العقل تقريره عندهم يقول ما أثبته العقل أثبتناه وإن لم يوجد في كتاب والسنه وما نفاه العقل نفيناه وإن وجد في كتاب والسنة وما لا يقتضي العقل إثباته ولا نفيه فأكثرهم نفاه وقال لا يمكن إثباته لعدم وجود الدليل المثبت والاصل العدم فما دام العقل لم يثبت فالاصل العدم فيجب نفيه و وبعضهم توقف فيه وقال لا نثبت لعدم وجود الدليل المثبت ولا ننفي لعدم وجود الدليل النافي فنتوقف توقف لا نثبت ولا ننفي لكن الاكثر على إيش؟ على النفي لانهم يقولون اذا لم يوجد دليل مثبت فالأصل عدم الثبوت فننفيه أعتدوا بالكم يا جماعه طيب ما جاء في الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال الصحابة فإنه ثابت لا يجوز أن ننفيه لا تكريبا ولا تحريفا المسمى بالتأويل لا يجوز أن ننفيه لا تكريبا ولا تحريفا المسمى عندهم يسمى تأويلا طيب وإن فقل لا تكريبا ولا تأويلا بمعنى التحريف ولا تأويلا بمعنى التحريف طيب فمثلا الرحمن على العرش استوى هذا ثابت بالدليل ما الدليل الرحمن على العرش استوى لا يجوز أن ننفيه بتكريب فنقول إن الله لم يستو لأن من قال إن الله لم يستوي فهو كاف كاف كفرا مخرج عن المله ليش لأنه مكد ولا تأويلا يكون تحريفا فمن قال إن الله استوى بمعنى استولى فهذا أثبت الاستوى لكن ليش حرف معناه فنحن نثبته ولا ننفيه لا تكذيبا ولا تاويلا هو حقيقته التحريف هذا معنى ما قول ما المؤلف ثابت اي ثابت ثبوتا حقيقيا لا تكذيب فيه ولا تحريف طيب ما هو الدليل الدليل على وجوب ثبوته السمع والعقل أما السمع فليأن الله أثبت هذه الأسماء والصفات فقال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال وربك الغفور ذو الرحمة وقال ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فأثبت الأسماء والصفات الخبرية والذاتية والدليل العقلي أن صفات الله عز وجل وأسماءه أمور خبرية غيبية لا يمدخل للعقل في, في تفصيلها فواجب الاعتماد فيها على إيش على السم على النقل فما أثبته الشر النقل أثبتناه وما نفاه نفيناه وما سكت عنه توقفنا فيه توقفنا فيه لا نسبت ولا نمثل طيب يقول المؤلف فثابت قال من غير ما تمثيلي لأنه لما كان الثبوت قد يستوجب التمثيل أو قد يستلزم التمثيل نفى هذا فقال من غير ما تمثيلي فلا نمثل نثبت لله وجها بدون إيش؟ بدون تمثيل يدا بدون تمثيل وهكذا بقية الصفات والتمثيل قد دل على نفيه عن الله السمع والعقل فأما السمع فقد قال الله تعالى ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهذا نفس عام لا يماثل شيء في أي شيء من صباته وقال هل تعلم له سميا وقال فلا تضربوا لله الأمثال وقال فلا تجعلوا لله أندادا والآيات في هذا معنى كثيره كلها تدل على أن الله ليس له مثل ولا يجوز أن يجعل له مثل ليس له مثل إلى أدلة الخبرية ولا يجوز أن يجعل له مثل للأدلة الطلبي يلاحظ فيه نفي المماثلة وفيه نهي عن المماثلة نفي المماثلة مثل ليس كمثله شيء هل تعلموا له وسمية والنهي عن عن التمثيل فلا تضربوا لله الأمثال فلا تجعلوا لله اندادا طيب الدليل العقل على امتناع التمثيل ان الخالق مباين للمخلوق في ذاته وفي وجوده في ذاته ووجوده ومنزلته في ذاته ووجوده ومنزلته اما في ذاته فان كل احد يعلم لأن الخالق ليس كالمخلوق المخلوق خلق من مادة من عناصر مكونة يقوم بعضها ببعض والخالق ليس كذلك فليس من جنس العناصر الموجودة ليس من جنس الذهب ولا الحديد ولا الزجاج ولا الرصاص ولا اللحم ولا التراب ولا يعني مخالف لجميع الأجناس المخلوقة ليس من جنسه كذلك أيضا في الوجود المخلوق وجوده ممكن والخالق وجوده واجب المخلوق وجوده ممكن وش معنى ممكن يعني يجوز عليه العدم وكل ما نشأ من عدم فإنه يجوز عليه العدم أما الخالق فلا وجوده أزلي أبدي طيب ثالثا في المرتبة الخالق فاعل والمخلوق مفعول والفاعل أكمل من المخلوق من المفعول فلا يمكن أن يجعل البناء كالباني البناء القصر ما نزل كالباني الذي بناه فلما كان مخالفا للمخلوق في ذاته ووجوده ومرتبته لازم من ذلك ان يكون مخالفا لهم في ايش في صفاته لان الاختلاف في الذات يستلزم الاختلاف في الصفات ولهذا نقول ان الله تعالى لا يماثله شيء من مخلوقاته سمعا وعقلا الحس يشهد بالمخالفه ايضا الحس يشهد بالمخالفه فالرب عز وجل اذا اراد شيئا قال له كن فيكون الرب عز وجل كل المخلوقات بيدك خدالة في يد أحدنا اليس كذلك طيب إذن لا يمكن أن يكون مماثل المخلوق كذلك أيضا نشاهد أن الناس يدعون الله فيستجيب لهم بأمور لا يمكن أن يطيقها المخلوق قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم أغثنا فنشاء في السحابة وامطرق قبل ان ينزل من المنبر هل يمكن للمخلوق ان يصنع ذلك لا يمكن اذا الحس يشهد بمخالفه المخلوق للخالق ولا يلزم التماثل في الاسم ان يتماثل الشيء في الصفه ولهذا نقول للانسان يد ورجل وللثور يد ورجل وللفيل يد ورجل وللنمل يد ورجل هل يلزم من هذا التماثل في الاسم أن يتماثل في الحقيقة ابدا لا يلزم كل يعرف أن رجلة الفيل ليست رجل الذره وهذا في المخلوقات مع بعضها فكيف بالخالق فتبين إذن مماثلة الخالق للمخلوق بدليل السمع والعقل والحس وسيأتي إن شاء الله تعالى بيان العدول عن لف من غير ما تشبيه إلى لف من غير ما تمثيل نعم الدساقط يا قال مولك من محكم القرآن والتنزيه محكم القرآن مركبا من مضاف ومضاف إليه فما نوع هذه الإضافة خالد نعم ما نوعها هنا <تصفيق> نعم ما فيه الا ثلاثه اربعه خمسة خمسه طيب لا ما لسه اقول اعرف التقدير نوع الاضاءه من باب يضاف للصفة إلى موصوف فالمعنى من محكم الآيات أي من الآيات المحكمة فهمت خالد <تصفيق> طيب وها قلت إذن يدل هذا على أن القرآن كله محكم محكم طيب فيه آيات تدل على أنه متشابه وآيات على انهم بعض المحكم وبعض المتشابه كيف تجمع بينها <تصفيق> الإحكام التشابه يكون التشابه بالآيات وأن بعضها يشبه بعض الجولة والإفقان والإحكام نعم لا. والإحكام كذلك. يعني جميع آيات القرآن الكريم كلها مكمة طيب والآيات هل تدل على أن بعضها محكم وبعضها متشابه ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله بأن الإحكام ينصب على جزء والتشابه ينصب على جزء كيف ذلك؟ الله حينما قال عز وجل هو الذي أنزل عيك السامر هو آية الممكنات ونرى مرتاب وأسر المتشابهات فالإحكام واضح لكن التشابه يكون نسبي يعلمه بعض الناس دون بعض ما أعطينا جوابا، قاطع نعم <تصفيق> إذا كما المراد بالمحكم والمتشابه المحكم اتضح معناه وصار معلوم والمتشابه ما لا يظهر معناه الا بغيره ولهذا المتشابه يرد الى المحكم طيب اذا متشابه يعني لا يظهر معناه الا بغيره خفي معناه محكم يعني واضح المعنى طيب وحين إذن يكون القران كله محكم الا انا رد متشابه للمحكم صار جميع محكم. طيب قال المؤلف كلامه قديم حمد كلامه قديم نحن عقبنا على كلام المؤلف فاحمد ايضا من الم... حيث المعنى صحيحه ولا غير صحيحه ان القرآن قديم قديم اي نورزال قديم صيغت قديم يعني تكلم الله به في الازل قبل أن يبعث محمدا <تصفيق> لا طيب ما الذي قلنا انه ينبغي ان, ان تحل محل قديم عظيم. عظيم كلامه سبحانه عظيم طيب بالنسبه للما الكلام الاول هل هو صحيح كلمه قديم حمد يقول هذه لم تدرس ولا بس قلنا لا باس لكن ايضا من حيث المعنى قول اخر اينه لا هو الله القران كلامه سبحانه قديم قران اذا صحيح الكلام على هذا لا هذا هو يقول هذا كلام المؤلف لكن ماذا تقول انت الله قال حدث هذا يعني مانا أن وصف القرآن بأنه قديم ليس بصحيح لأن الله يقول ما يأتي من ذكر من ربهم محدث والقرآن ينزل عند يتكلم الله به عند النزول طيب هذا هو الصحيح الذي تدلوا عليه ذلك يقول المؤلف ليس في طوق الوراء من أصله ما معنى طوق اي طاقه وبماذا أشار في قوله من أصله بالله ردا لقول من الله... رد يقول من يقول ان الله اعجز البشريه يعني تم مثله اعجز نعم نعم <لي>. <تصفح> اعجز هذا هذا معنى قوله صرف البشريه صرف الناس عن المعارف يعني الانسان يعني انه بامكانهم ان يعارضوا وياتوا مثله لكن صرفهم طيب ها يعني انه يعني اصلا لا يمكن ان ياتي بمثل هذا ولاسم انه يمكن لكن صرفوا عن المعارضه بينهم فرق وما بين فرق أما إذا قلنا ما توجد قلنا أصلاً ولكن فيكون القران حينئذ غير معس. طيب إذا قلنا ان الاصل مش موجودة صار معجزه طيب هل يمكن ان نقول بان القران معجز ولو, بأن ولو بالصرفه لان الله صرف عنه مع قدرتهم عليه دل على انه الحق لو كان باطلا لمكن الله هؤلاء ان يعذروه حتى يتبين بطلانه واضح طيب لكن هذا القول أصلا غير صحيح طيب المؤلف يقول يا بسام وليس ربنا بجوهر ولا عرض ولا جسم فهل هو يقول بنفي ذلك أو ينفي القول بذلك يقول بنفي ذلك يا جماعه أو ينفي القول بذلك يقول بنفي ذلك صح ما الفرق بينهما يا بسام ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك أصبر ما الفرق بين قولنا إنه يقول بنفي ذلك أو إنه لا يقول بنفي ذلك يعني ما انه يثبت النفي نفي القول نفي هذه الأشياء نعم نعم ما اطرح الجواب او اني اطرح السؤال هذا السؤال السؤال ما الفرق بين قولنا يقول بنفي ذلك وبين قولنا لا يقول بنفي ذلك كده يقول بنفي ذلك يعني يمكن الجواب لا يقول بنفي ذلك يعني ينفي القول بذلك وشربت بينه فلو ان الله سبحانه ليس جوهر وليس عاقل اذن حكم بالنفي طيب والثاني يقول انا لا اقول ان الله جوهر و لا عاقل فيكون متوقفا طيب لو كان مراد المؤلف الثاني اي نفي القول بذلك لكان صوابا صوابا يعني مالك تقول بهذا الشيء لكن هو رحمه الله يريد القول بنفي ذلك اذن هناك فرق بين نفي القول بذلك وبين القول بنفي ذلك صح بينهم فرق واكثر الناس لا يفرقون يظنون ان القول بالنفي كنفي القول وليس كذلك طيب ما هو القول الصحيح يا بندر في هذه المساله ما هو القول الصحيح اذا القول الصحيح ان اولا ابدا باللف باللف ابدا بحكمك على اللفظ نعم اذا فالصواب ان نسكت عن القول فيه نفيا او اثباتا زي هذا صحيح في للمعنى بالنسبه للمعنى بالنسبه ما ما تسوي بهذي الافعال ان اردت مثلا من جوهر الله لا لا تقول بهذه الافعال كيف تقول ان اردت بالجوه ان اردت بها معنى لا يليق بالله فهو ما في الله. فهو ما في عنه ان اردت معنى لا يقم بالله ها. فهو ما في عنه فهو كلاسف مناف عنه كذا طيب واروح الان هذه القاعده في في هذا في هذا الالفاظ وشبهها نقول القاعده في هذه الالفاظ وشبهها أما من جهة اللفظ فإننا إيش؟ لا نطلق إثباتا ولا نفيا وأما من جهة المعنى فنستفصل إن أريد بها معنى يليق بالله فهذا المعنى ثابت وإن أريد بها معنى لا يليق به فهذا المعنى منفي واضح؟ فمثلا إذا أريد بالجسم الكتلة المكونة من عظام ولحم ودم وأجزء وما اشبه ذلك فهذا باطل باطل لا يجب إثباته لله يجب أن ننفيه عن الله وإن أريد بالذات ما كان قائما بنفسه متصفا بما يليق به من الصفات ها في هذا باطل فيجب إثباته لله فإن الله تعالى قائم بنفسه متصف بما يليق به من الصفات وهكذا كل هذه العظام طيب لا أنا في نكمل بشي لا يجب من المناقش رصول يبقى اليوم السبت ان شاء الله طيب المؤلف يقول استوى كما ورد كما ورد الكاف هنا للتشبيه أو للتعليل أه؟ التشبيه أو للتعليل نعم. نعم وكلاهما كلاهما صحيح التشبيه والتعليل طيب معناها على انها للتعليل فإننا اين لتصبح جدا ننصف بذلك نثبت للسوى قد استوى لانه ورد طيب واذا جعلناها للتشبيه على الوجه الذي <سؤال> <سؤال> <سؤال> الذي ورد طيب وكلاهما صحيح والمراد بلسه يا عبدالله حمود المراد ايش لا المراد بلسه و... ماذا يعني بلسه استوى على ايش استوى على العرش عندك بيه دليل نعم اذكره ما استوى على العرش واحد يقول ان الله استوى على العرش وش دليل لك قال الله استوى على العرش أنت ماذا على على قولي إلا كلمة ثم جيب آية في سورة طه. سوره سورة طه يا عبد الله ها. هي أخصر الآيات الواردة في هذه الرحمن على العرش استوى تمام طيب ما معنى لسوى عند أهزة السنه وجماعة الاستقرار أو العلو أصنع العلو في الحقيقة العلو والاستقرار على الوجه اللائق بالله عز وجل طيب هذا العلو هل هو العلو المطلق يعني مطلق العلو الشامل لجميع الخلق الشامل لجميع الخلق ليه اذا يصح ان نقول ان الله استوى على السماء الدنيا؟ هذا كلامك ايه نفس واحنا نقول هل هو علو خاص على العرش مختص به او هو العلو العام الشامل لكل المخلوقات؟ استوى على العرش شو يعني؟ خاص ليس العلوم العام الشامل طيب البحث في هذا ال... في هذه الصفه ضمن عده مباحث البحث الاول الاخ مهاوش ما عندي شيء يعني طيب ما هو من اللي حضر الدرس لنا في كناسه المحره نعم احمد ما هو السواونت هاينمن ها هل له كيفية او ليس له كيفية طيب هل يمعلومها او لا طيب ما الذي ادراك ان له كيفية لو قال قائل ما عندي الدليل له كيفية ما من شيء موجود الا وله ولو كيفيه ما دام السواتاب فلوي كيفيه ولا بنت لكنها غير معلومه طيب عندك دليل او تعليل على انها غير معلومه يلا اخبرنا انه السوات ولم يخبرنا كيف استوى إذن إن قلنا بأنه استوى على كيفية كذا وكذا فقد قلنا على الله بلا علم لأن الأصل في باب الصلاة المن مثل مثل ما أن الأصل بالعبادات المن والحضر إلا بدليل طيب إذن نقول لنستوى كيفية لكن غير معلوم ولهذا قال إمام مالك الكيف غير معقول ولم يقول الكيف غير موجود قال غير معقول ما نذكر بعقول الأخ بحث ثاني ما حضرت أحمل بناء نعم هل نقول استوى الله استوى الأرش يدون مماسة أو بمماسة هذا البحث لا إيش؟ لا نخوض فيه نعم لأنه أولا ما أرد عن ذلك و... <تصفيق> طيب لأن هذا لم يرعن سف فالقول فيه قول بلا, بلا علم لا في التأب ولا في السنة ولا في أقوال السلام طيب و... الخوض فيه من البدع كما قال مالك وما أرى تلا مستجعا وهو أيضا من التنطع في الدين لأن ما أمرنا أن نبحث عن هذا الشيء طيب هل العرش مقلها أو غير مقلها فماذا تقول كيف؟ إذن ماذا تقول إذن ماذا تقول نقول هذا غير مقله يعني ان الله عرش لا يقل الله على وجه يكون الله متاجن اليه فيه كما يقلنا مثلا السرير او السطح طيب لو قال لك ما دليلك على هذا اثبت السلف الرحمه ورفعته لذلك علوت عليه واستغلت عليه, عليه. كذلك ولم يأتي في سبع مواضع من القران ما اتى استولى ولا في مواضع واحد طيب الثاني الوجه الثاني نعم ان انه لو كنا من الشباب الاستلاء نعم لازم أن يكون العشره قد ان أو أن ان العصر تخنقنا يعني مغلوبا مملوكا لغير الاهل غير الاهل انقهر الله سبحانه هذا الغرب اي صح ان يكون عاشق قبل أن يصل الله عليه مملوك لغيره <تصفيق> وهذا باطل <بقى>. الثالث <تصفيق> لا أنت ما شاء الله بيت الشعر اصلا أخره من حيث أخره الله يلا ما سعد هذا مهم هذه هذه مسائل عقيدية نعم لجاز أن يقال إن الله استوى على الأرض وعلى الشمس, وعلى الشمس والقمر نعم والجبال والجمال وغيرها لأنه مستونا على هذا كله صح طيب وبطلان لازم يدلوه على بطلان المنزو وش بقي عندنا بعد يعني قبل هذا ما هو يقضى لك هذا ذكرت هذا ذكرت زي. لا ذكرت نعم أنها كثيرة عن الإسلام ليس له شاهد صحيح من اللغة ليس عليه دليل من اللغة طيب لكن إذا قال قائل عليه دليل من اللغة كل له اي نعم ما حضرت امس ما حضرت هاجي بالخير قلت له لا ولا نعم ما حضرت طيب يلا نصل. قول الشاعد قول الشاعد عراق اذا قال عليه دليل من الله هو قول الشاعد قد يستوا بشر على العراق من غير سيف او دم من مهراق ما جواب عن هذا الوجه الأول أن هذا تساعد نفسك نعم الوجه الثاني أن هذا المعارض النص، البيت ساعد استبيق معنا النص؟ ايش النص؟ النص، الله قد لا بس ما قال قد استولى بيشنا العراق كيف لا هو يقول يقول إن إن اللغة العربية يأتي استوى بمعنى استوى لها وأنا أرى أن استوى على عرش حقيقة يؤدي إلى التفسيم وإلى أن يكون الله محدودا وهذا باطل طيب نعم الله ولا فض مثلا صحة البيت هذا مسكته فلا لا فاسد ولا يمكن بشيء أن يستوى على عرش ان يستوى بماذا استوى ذلك اذا نقول اولا ان البيت قائله مجهول فلا حجه فيه الثاني ان فيه ما يمنع ان يكون المراد العدو الذاتي وهو ان بشرا لا يمكن ان يركب على العراق كذلك ولا لا طيب هذا وجهان فيه وجه ثالث لا معنى العلو لكنه علو معنوي تمام العلو تمام حتى لا تحزن من العلو طيب اذا نقول يمكن ان نجعل استوى على العراق استواء ايش معنويا يعني علا عليه علو معنويا بالسيطره والغلبة نعم نعم بني نعم هذا يمكن ان يقال يمكن أن يقال مع الجهه ان الجهه كافيه طيب الان اعني الساعه تاكدت ها تسمية ليش خلنا خمسه ها لا من إذنكم قد تعالى أن يحد هذا مهم لماذا <تصفيق> أتطلب من الكرسي هنا ما جاء ما جاء مع أن الصحيح أن الكرسي غير العرش وإن كان بعض العلماء فسر الكرسي في العرش لكنه ليس بصحيح سبحان الله لا يحيط بذاته لا الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى سبحانه قد استوى كما ورد من غير كيف قد تعالى أن يحد إلى قوله من غير كيف تقدم الكلام عليه وبينا فيها مذهب أهل السنة والجماعة و وذكرنا المباحث التي تتعلق بالاستوى قال قد تعالى أن يحد تعالى يعني ترفع ترفع وتباعد عن الحد أن يحد يعني عن أن يحد فان وما دخل عليه في توين مصدر منصوبة بنزع الخافض لأن نزع الخافض مع أن وأن مضطرد كما قال ابن مالك رحمه الله في أن وفي أن وأن يضطرد مع أمن لبس كعجبت ان يدو على كل حال تقيم العباره تعالى عن ان يحد اي تعالى عن الحد يعني ان الله لا يحد وهذا الحد من الالفاظ التي لم ترد في الكتاب ولا في السنه ليس في الكتاب ان الله يحد ولا انه لا يحد ولا في السنه ان الله يحد ولا انه لا يحد واذا كان كذلك فالواجب إيش؟ الواجب السكوت عنه لا تقل انه يحد ولا انه لا يحد ما الذي حدك على ان تقول انه يحد او لا يحد ليس هناك ضروره لو كان من الضروري ان نعتقد ان الله يحد او لا يحد كان الله ايش يبين او السنه تبين لأن الله تعالى يقول نزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء ولذلك اختلف كلام من تكلم به من السلف هل نقول إن الله يحد أو نقول إن الله لا يحد فمنهم من أنكر الحد وقال إنه لا يجوز أن نقول إن الله محدود ومنهم من قال يجب ان نقول ان الله محدود وان له حدا ولكن يجب ان نعلم ان الخلاف يكاد يكون لفظيا لانه يختلف باختلاف معنى الحد المثبت والمنفي فمن قال ان الله محدود اراد انه بائن من الخلق ومحاد له ليس متصل ليس داخلا فيهم ولا هم داخلون فيه كما نقول هذه هذه أرض فلان وهذه أرض فلان كل واحدة منهما محدودة عن الأخرى بينهما حد فمن أثبت الحد أراد به هذا المعنى أي إن الله تعالى منفصل بائن عن الخلق ليس حالا فيهم ولا الخلق حالون فيه وهذا المعنى صحيح ومن قال إنه غير محدود أراد أن الله تعالى أكبر من أن يحد ولا يحدوه شيء من مخلوقاته ولا يحصره شيء من مخلوقاته فقد وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يمكن أن يحده شيء من المخلوقات وهذا المعنى صحيح ولو صحيح إيه صحيح. إيه صحيح وهذا المعنى صحيح وكل كل السلف متفقون على هذا وعليه فيكون الخلاف بينهم لفظيا بحسب هذا التفصيل فقول المؤلف قد تعالى أن يحد هو ممن ينكر أن يوصف, الله, أن يوصف الله بالحد فيحمل كلامه على أن المراد بالحد ايش الحد الحد الحاصل الذي يحصل الله عز وجل، فإن نقول إن الله تعالى بهذا المعنى غير محدود، الله واسع عليم، واسع كونه السماوات والأرض، والسموات والأراضي كلها في كف الرحمن عز وجل، فحرجلة في كف أحدنا، وهذا على سبيل التقييد ولا في أعظم وأعظم. ما بين الخالق والمخلوق أعظم منا بين كف الإنسان والخردلة على كل حال أراد المؤلف في نفي الحد هنا ما ذكرناه يعني الحد الذي يحصل الله عز وجل ولم يرد الحد الذي يجعله بائنا من الخلق فإن الحد الذي يراد به بينونة الله من خلقه أمر إيش؟ أمر ثابت واجب واجب اعتقاده. <تصفيق> على ان كما قلنا إن الكلام في الحد إثاثا ونفيا من الأمور التي ينبغي السكوت عنها لأنها لم ترد لا في القرآن ولا في السنة لكن إذا ابتلينا وجب أن نفصل قال فلا يحيط علمنا بذاته هذا مما يدل على أنه أراد بقوله تعالى أن يحد أنه لا يمكن أن يكون محصورا يحاط به ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته فدات الله سبحانه وتعالى لا يمكن أن يحيط بها العلم وإذا كان الحس لا يحيط بها فالعلم من باب اولى قال الله تعالى لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار فإذا كان البصر لا يدرك الله مع مشاهدته له فكذلك العلم المبني على مجرد التخيل والتصور لا يمكن ان يحيط بالله عز وجل لان الله اكبر واعظم من كل شيء تقدره مهما قدرت فالله اعلم ومهما قدرت فانت كاذب في تقديرك لان الله يقول ولا يحيطون به علما فكل ما يقدره ذهنه من تصور في ذات الله عز وجل فإنه كذب وكل ما يقدره فالله أعظم وأجل ولهذا نهى بعض السلف أن يفكر الإنسان في ذات الله نهى أن يفكر في ذات الله وقال إنما التفكر في آيات الله في آيات الله ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ولم تأتي ايه ولا حديث ان نتفكر في الله نفسه فالتفكر إنما يكون في اياته في اسماءه في صفاته اما في ذاته فلا لانه ما ما كان الامر ما يمكن تصل الى نتيجه الا الى نتيجه محرمه وهي ان تتصور مثالا ليس لك وقد قال الله تعالى ولا تقوا ما ليس لك بين اذا دع التفكر في هذا تفكر في أسمائه ماذا معنى, معنى الاسم ماذا يتضمنه من صفة تفكر ايضا في آياتي ماذا تدل عليه ماذا تدل على الشمس والقمر ارتياف الليل والنهار المداولة. المداولة الأيام بين الناس وما أشبه ذلك أما أن تجعل ذات الله عز وجل هي محط التفكير, محط التفكير. فهذا خطأ وضلال خطأ وضلال لأنه مهما كان ما يمكن أن تدركه. من كان في هذا الشيء؟ طيب، ولهذا قال فلا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفك عن صفاته كذاك لا ينفك عن صفاته فلا يحيط علمنا بذاته هذا هذا النظم كذاك لا ينفك عن صفاته لما بين أننا لا يحيط علمنا بذاته. وكان هذا قد يوهم أن لا نتحدث عن الصفات كما أننا لا نتحدث عن الذات قال كذاك لا ينفك عن صفاته لا ينفك عن صفاته أي لم يزل ولا يزال متصفا بالصفات صفات الكمال نعم وإذا كانوا متصفا بصفات الكمال فلنا ان نبحث عن الصفات من حيث المعنى من حيث المعنى لا من حيث الكيفيه والكون التي هي عليه لان هذا غير مدرك ايضا لكن من حيث المعنى لنا ان نبحث عن الصفه ما معنى الرحمه ما معنى العزه ما معنى الحكمه وهكذا طيب وقول مؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته فيه شيء من الاجمال يحتاج الى تفصيل وذلك ان صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين قسم لازم لذاته لا أفك عنه أبدا وهذا ما يعرف عند العلماء بالصفات الذاتية بالصفات الذاتية فهذا لا أفك الله عنه مثل العلم والقدرة والحكمة والعزه وما أشبه ذلك كذلك أيضا لا ينفك عن الصفات الخبرية الصفات الخبرية التي مسماها بالنسبة لنا أبعاظ وأجزاء انتبه لتحليل العبارة لا ينفك عن الصفات الخبرية التي مسمها لنا أبعاظ وأجزاء مثل اليد اليد صفه ثبتت بالخبر ولولا الخبر لم يهتدي العقل اليها اطلاقا بخلاف القدره القدره ثبتت بالنص وثبتت ايضا بالعقل العقل يهتدي الى ان الله لا بد ان يكون قادرا لكن الله لا بد ان يكون له يد لا ما يثبت العقل ذلك الا بعد ورود الشرع به طيب هذه تسمى ايش صفات خبرية يعني أن مدارها على الخبر المحر فليس للعقل فيها مجال إطلاق قلنا إن مسماها أبعاظ وأجزالنا فاليد بالنسبه لنا جزء منها وبعض لكن لا يجوز أن تقول انها بالنسبة للخالق بعض جزء لأن البعض أو الجزء هو ما صح انفصاله عن الكل ومعلوم أن صفات الله تعالى كاليد والقدم لا يمكن أن نتصور فيها أو أن نحكم فيها بجواز إيش؟ بجواز الانفصال إذن فلا صح أن تطلق عليها أنها بعض من الله أو جزء من الله قل هي صفة من صفات الله الذاتية أخبر الله بها عن نفس فوجب علينا قبولها والإيمان بها القسم الثالث من الصفات ايش صفات فعلية صفات فعلية فهذه باعتبار الجنس باعتبار الجنس صفة ذاتية الصفات الفعلية باعتبار الجنس يعني جنس الفعل صفة ذاتية لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا سبحانه وتعالى أفعاله لا تنقض وكذلك أقواله قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لن البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا لكن احاد الفعل أو نوع الفعل أحد الفعل أو نوع الفعل هذا ينفك الله عنه يعني ليس لازما لذاته مثال ذلك النزول للسماء الدنيا هذا نوع وأحاد نوع لأنه لم يثبت له نظير قبل خلق السماء أحاد لأنه يتجدد ها؟ كل ليلة فالأفعال نوعها قد يكون حادثا أحادها تكون حادثة لكن جنسها إيش حادث ولا أزلي أزلي ابدي يعني الله لم يزل ولا يزال في كذا هديت الله طيب النزول فعل نوعه إيش لا مو أحد حادث طيب أفراده كل ليلة هذا أحد الاسوى على العرش أيضا نوع فهو باعتبار أصل الفعل صفة ذاتية باعتبار النوع لأنه لم يكن إلا بعد خلق العرش يكون فعلية, يكون فعلية أما أحادية ما نستطيع أن نقول أحادية لأن السوى على العرش ثابت ولا يمكن أن نقول إن الله قد لا يسوى العرش العرش ما, ما نقول هذا لأن ما عندنا علف ذلك الشيء خلاف نزول السماء الدنيا لما كان مقيدا بزمن قلنا إنه يحدث كل ثلاث ليله يحدث بالنسبة للسماء الدنيا إذن قول مؤلف كلاك لا ينفك عن صفاته يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الفعلية طيب لا يجب أن يحمل على الصفات الذاتية والصفات الخبرية وعلى جنس الصفات الفعلية والله أعلم نعم أحد لأنه يتجدد يتجدد سمي أحد يعني واحد ثلاثة ما ثلاثة الشهر ثلاثين الليلة كم يكون النزول ثلاثين مرة لكن نوع النزول هذا نوع هذا نوع هذا نوع ها لا ها لا نعم نعم هذا منتظل لغة العربية هذا منتظل لغة العربية أن, أن الفعل له جنس ونوعه أحد طيب الآن فعلك أنت الإنسان فعلك ماشي وبطش ماشي وبطش المشي والبطش كلاهما هذا جنس كون هذا بطش باليد وهذا ماشي بالرجل. هذا نوع كونك تمسك شيء الان تبطش به او تمشي اليوم وبكرة كذلك وبكرة. هذا سماع, سماع. نعم نعم نعم نعم هذا ما يلقي الشيطان في قلب الإنسان من الوسوسة. ومنه ما أحبر بالرسول قال لا يتحدثون يقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقولوا من خلق الله من هذا الجنس هذا يجب أن عنه نعم نعم نعم لا. شون يعني الجوهر مثلا على الجسم يقول لو أرادك ألا المعنى الصحيح ولو أرادك ألا فالمعنى الصحيح نعم والحق بشلال نعم لكن مثلة تختله في الجاكب من أن يأذر نفس أن الحق نعم ولم يفعله الجسم اطلاق يعني أعطى الظلام الظاهر أنه يعني هذه مثلة قضية عيد وقتية وقتيها احيانا السلف حتى بعضهم أنكر أن تقول ان الله استوى عاش بذاته أو ان الله ينزل بذاته لكن الذين قالوها اضطروا في ذلك الوقت لأن يقولوا هذا فمثلا الذين قالوا إنه بحد لانهم يخاطبون قوما يقولون إن الله داخل العالم وكذلك الذين قالوا إنه بغير حد لأنهم يخاطبون قوم يمثلون نعم <سؤال> <سؤال> <نحن> <نعم. التصفيق> <قس> هذا اثر نعم هذا نعم صح الحديث في مقال لكن إذا صح فهو تمثيل لعظمه الله عز وجل تمثيل لعظمه الله عز وجل ولا يمكن أن نقول انه يقل الله على وجه نحتاج إليه هذا شيء مستحيل ولا. قال رحمه الله تعالى ألا يحيط علمنا بذاته كذاك لا ينفتع اختفاته فكل ما قد جاء في الدليل فثابت الغير ما تنفينه من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين هل يمكن الإحاطة بذات الله عز وجل؟ في ذات الله سؤال هل تمكن الاحاطه بذات الله لا تمكن ما الدليل لا الدليل ولا يحيطون به علما طيب بناء على ذلك هل يحسن يا احمد هل يحسن ان يتفكر الانسان في ذات الله حراسه لا حراسه لا بذات مو بايات الله بذات الله ما, ما يحسن لأنه لا, لا يمكن الاحاطه بها ما دام لا يمكن الاحاطه بها فالتفكر فيها غير محمود بل هو الى التحريم اقرب طيب هل يمكن الاحاطه بصفات الله الاحاطه بصفات الله لا يمكن الاحاطة بها لا بمعناها ولا بكيفيتها معناها يمكن اذا الصفات يمكن الإحاطة بالمعنى واما كيفيتها فلا يمكن طيب عندك دليل على هذا قوله تعالى ولا قوله ولا, ولا تقف ما يسلك هذا دليل على عدم لحاطب الكيفيه بالمعنى طيب أحمد كيف وش الدلالة ولا أعقدني بشيء من أمه إلا بما شاء بما شاءهم بما شاءهم معلومون لنا طيب إن الله لدى بليرة تدبر القرآن وفهم معنى والحك على تدبر وفهمها ولو كان فهم المعنى غير ممكن أو مستحيل لكان لك الحث على تدبر القرآن ومعانيه وفهمها لغو من القول طيب نقول يا الله أنزل القرآن بلسان عربي مبين وحثنا على تدبره وأمرنا به ووبخ من لم تدبر وهذا يدل على أنه يمكن إحاطه بماذا؟ بالمعنى طيب قول المؤلف كذاك لا ينفك عن صفاته يشاكل ماذا تقول في هذه الجملة كذاك لا ينفك عن صفاته ماذا تقول في هذه الجملة هل هي على إطلاقها أو لا؟ ما حرف؟ يقول فسر الماء بعد الجهد في ماء في الماء طرق على الطالب ممكن تقله شوي واخر النهايه ما حضرت نعم ولو قال ما حضرت انا هو كان احسن يعني على الاطلاق على إطلاق. على إطلاقها ذاتية وإذا كان فعلية لا. فعلية في... في إذا كان الجنس فذلك لا ينفع إن كان نوعه أحاد احسنت بارك الله فيه إذا ليس على إطلاق نقول لا نفقه عن صفاته الذاتية أو الخبرية أو جنس الفعليه كلا هذه ثلاث أشياء فالعلم والقدره لا يمكن ان ينفك الله عنها كذا جنس الفعل يعني كونه فعالا ولا يزال فعالا هذا ايضا لا لا ينفك عليه النوع والاحد ينفك عنه الصفات الخبريه لا ينفك عنه وما هي الصفات الخبريه الأخ انت اي نعم نعم يا زهن جزاك الله خير نعم أي نعم الضابط فيها كل صفات مسماها بالنسبة إلينا أبعاظ وأجزاء هذا الضابط كل صفات تصبر بها مسمىها بالنسبة إلينا أبعاظ وأجزاء تسمى صفات خبرية لأنه لأنها لم تثبت إلا الخبر فالعقل لا يدركها ولا يعرف أنها من صبات الكمال أو من الكمال لكن الخبر هو لجل الفتاة قال